أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والسلام على شفه القلا سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه بعد أه... ان شاء الله ان شاء الله ان متفقين على إنه من أول العلوم اللي هنتيدي بها إن شاء الله هو علم العقيدة وهنتيدي في كتاب اخترناه في المرات الماضية اللي هو العقيدة من من الكتاب والسنة المطهر إن شاء الله قبل ما نتدي في الكتاب مباشرة هندي الاول مقدمة مش تبع الموضوع اللي إحنا قلنا قبل كده لا في سؤل بموضوع العلم بقى يعني اللي إحنا قلنا قبل كده كان اه <تصفيق> اللي احنا قلنا قبل كده كان عن الخطة العلمية والعملية اللي المفروض للأخت تبتدي اتبع نفسها فيه النهاردة ان شاء الله بإذن الله هنبتدي في موضوع علني بقى وهنبتدي في أهم علم من العلوم اللي هو علم تحرير معتقد الإنسان لأن هو الفرق بين المسلم والكفر هو تحرير العقيدة ولو أن إنسان يعني أدى الكثير من الأفعال الظاهرة ورمي يحرز المعتقد الباطن ما ما مؤمنا فنحن عشان نبتدي إن شاء الله في أهم علم من العلوم اللي بيبدأ به في العادة علم العقيدة علم التوحيد علم تحرير إيمان المؤمن ومعتقد بس قبل ما ندخل على هذا العلم هذه مقدمة بسيطة ان شاء الله بإن الله تعالى آآ آآ اللي هي تتعلق بقبيلة لماذا أتعلم يعني النية من العلم الذي أتعلمه هي علشان تعين على التحضار النية ان النية تبقى حاضرة في القلب كمان تدفع نحو همة عالية طموح أعلى في, الـ في, الـ في الأجور لأنه إحنا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ما نويت الإنسان يعني إذا نوى شيئا أجر بنيته فالنظر إلى فضائل العلم وشرفه يعين الإنسان على أنه يستحضر في قلبي هذه النيات لهذا العلم دي, دي النقطة الأولانية المهمة بين يدي الكلام أنه نحن نتكلم عن قضية لماذا العلم؟ لماذا العلم؟ أو ما هي فضائل العلم؟ أو ما هو شرف العلم؟ حتى نشرع في في التعلم وبصراحة عشان يبقى عندنا حرص على العلم لانه أكثر الناس بتبقى في البداية سخنة، في البداية ملتهبة، في البداية حريصة ثم بعد ذلك يحصل يعني تغيب، يحصل تأخر أو ما شاء واحنا على سبيل المثال هو النهاردة نعتبر أول مرة نبقى بهذا العدد. اعتقد انه ده ما انشاءه برضه كده انه الناس في العرب بتبقى سخنة وبعد كده بتبتدي تربط شوي فالله مستعني <تصحيح> <تصحيح> احنا نتكلم النهاردة عن ايه؟ انا نتكلم عن فضائل العلم كمقدمة بين يدي حرصنا على تعلم العقيد معلش لحظة واحدة عبدالله <تصفيق> من اهم الفضائل التي يشرف بها العلم ويسمو بها العلم طبعا هو ابتدأ ان نتعرف كل الامور الامية المنهج الطريقة الاسلوب كل ده من القرآن والسنة لان احنا امه مطالبة بالتعبد من خلال القرآن والسنة ولا شيء غير هذا يعني ليه سعنا ان نأتي من بنات افكارنا يعني احيانا نبقى فيه استنباطية كده ولطيفة وجميلة بس هذه لا ينبني عليها ثواب مقطوع به او اجل مقطوع به الا من خلال النظر الى القرآن والسنة والادلة ومشارة. عندنا في القرآن ذكر الله جل جلال العلم في مواطن كثيرة وأسنا على العلم والعلماء في مواطن كثيرة والانسان عندما ينظر إليها يعني فعلا يحصل ال اللي احنا عايزين نقوله يحصل له نوع من التعطش للعلم العلم من من الرغبة في تحصيل هذا الأجر العال يحصله رغبة إنه يكون من هؤلاء الناس الذين أسنا عليهم الله جل وجل وذكاهم الله جل وجل ورفعهم الله جل في أكثر من موطن في القرآن والعلم من المواطن المهمة جدا اللي هي أن الله عز وجل أثنى على العلماء وجعلهم أهل الحشية الذي هي مدار الدين يعني عليها الأمر كله الله عز وجل قال في القرآن إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني وحتى الأسلوب الحصر والقصر والتقديم والتأخير الموجود في قلب الآية إنما حصر وطفره يخشى الله هي أصلها إنما يخشى العلماء الله لكن حصل تقديم وتأخير للدلالة على نفس الفكرة فكرة الحصر الشديد في هذا الصنف وكأن الخشية حكرة على هذا الصنف إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني أي أخت مسلمة تريد أن تحصل خشية الله عز وجل تريد أن تحصل الخوف من الله عز وجل تريد أن تحصل صدق العبودية للعز عليها بالعلم والحياة مش تحيض العلم العقيدة لكن هي فعلا علم العقيدة من أجل العلوم التي تدفع الإنسان لخشة الله عز وجل لأنك أول بند من بنود علم العقيدة أنك تتعلم عن الله هو في علم العقيدة أنت تتعلم المعتقد أول حاجة في المعتقدة كيف تحرر معتقدك عن الله أن تؤمن بالله فلما تريد تتعامل مع أسماء الله مع صفات الله عز وجل ما الذي ثبت في القرآن والسنة من أوصاف وأسماء الله عز وجل تحس بجلال وإجلال وعظمة وهيدة هتؤدي للمعنى اللي إحنا بنقوله الخشية الخشية والحياة مش علم العقيدة بس لا يعني كثير من العلوم بفضل الله زوجل لتصب في خانة زيادة الخشية علم العقيدة علوم التفسير علوم الشروح الحديثية علوم الرقاق والإيمانيات بل والله احيانا وانا بيقولها من, من واقع التجربة وليس من واقع الخيال او التنظير احيانا تبقى في صلب مبحث فقهي في صلب مبحث فقهي وفقه ده يعني يجوز لا يجوز بحث المناشر كده ومع ذلك تمر على فلتات او لفتاات او يعني اطروحات تعمق الامان في القلب وتزيد الامان في القلب و... و... ودي بتبقى تبقى صارعه عن نوعية يعني و... الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ال... ال... الشيخ ابن عثيمين له في هذا باع عالي انه الانسان يبقى داخل يدرس علم آ... جاف زي ما احنا بنقول حتى احيانا من علوم الالات وصول ولا مش عارفه مصطلح بعدين تجي دي الرقة والايمانيات نوسجت في خلال هذا العلم الجاه، لأنه دي طبيعة اللي بيتعلم بالصدق وإخلاص تجد قلبه بفضل الله عزوجل صار حاضر صار يخشى الله عزوجل ليك السهل يقولون إنما العلم الخشية العلم هو الخشية كل ما تتعلم كلما خشيت تزيد ولذلك لما لما تجد نفسك ظاهرا بتتعلم ما بزج إذا في حاجة غلط يعني في إشكالية في في تعلمت اعتقد ان انا لهذا في البداية اللي احنا كنا اتكلمنا عليه يبقى احنا كنا بنقول ان الله عز وجل رضط بين العلم والخشية واخبر ان اهل العلم اهل الخشية دا يدفعني نئة علم لانه دا يساوي ان كل مزداد علمي بفضل الله وجل تزداد خشياتي وهذا لن اقول مجرب لانه الأمر الشرعي ما تجربش لكن أنا هقول هذا يقينا بفضل الله عز وجل ستجدي أثر في نفسك والله العظيم ستجدي أثر في نفسك أنه اليوم الذي تتعلم فيه آية من القرآن حديث من السنة جزء من عقيدتك تجدي بفضل الله وجل الحالة الإيمانية تزداد ومحبة الله تزداد وخشية الله تزداد والتعلق بالله وجل يزداد يعني هتجدي إن شاء الله بإذن الله تعالى سبقا أثر هذا التغير على قلب أنا وأنتي وجميع المسلمات ربنا يجعلنا لكم من أهل الخشي. في أول نقطة ممكن أتمنى أن أتعلم لأجلها أتعلم لكي أزداد خشية كذلك أتعلم لكي يرفعني الله عز وهذه أيضا من الأشياء المهمة عندنا في الآية يقول وعز وجل في القرآن كلكم يحفظوا يكون وعز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يرفع الله يرفع الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات شوفي درجات من الرفعه. بسبب العلم العلم سبيل للرفعة وهذه حقيقة مشاهدة سبيل الرفع في الدنيا، سبيل الرفع في في حالك في قبرك، سبيل الرفع في الآخرة. طب العزوجات، أنت ترتفع درجات الجنة بالعلم، وترتفع كذلك في الدنيا، وهذا شرف حقيقي. يعني لا يعني لا يستطيع أحد أن ينكره. ده حتى الذين يتعلمون علم الدنيا للدنيا يرتفعون بهذا العلم، فما بالك بالذي يتعلم علم الآخرة لله؟ يعني يعني هذا يتعلم علم الدنيا. والدنيا ليس مخلصا ومع ذلك يحصل شيء من الرفع وقولك العالم الفلاني والدكتور الفلاني والأستاذ الفلاني والمش عارف إيه كبيرة وضخمة فكيف بمن يعني يتعلم علما عن الله ولله وهو فيه صادق ومخلص بنا جنركم كذلك ما هو مقدار الرفع الذي يمكن أن يحصله وهذا الصادق المخلص من الله عز وجل فالعلم شرف العلم رفع، لأنه حصل هذه الرفع ينبغي الناس براء على مرارة التعلم لأنه العلم فيه صعوبات، فيه مشقات، فيه جهد، فيه ثانية يحبس نفسه عن مشتهياته وعن عن خروق و عن فسق و عن عن عن لأجل أن ي يقبع على العلم، فالمفروض إنه هذا في صلاة الله عز وجل هدف يعينك على الحرص على العلم. يبقى احنا قلنا احنا هنصبر على شيء من تعب التعلم ومرارة التعلم والانقطاع للعلم طلبا لهذه الاجور قلنا انه لتحصيل الخشية زيادة الخشية لتحصيل الرفعة التي منشاؤها العلم لتحصيل ملكة التذكر والعقل والكياسه والفهم لان الله جل وجل في القرآن ان الذي يعلم ليس كالذي لا يعلم اللي يعلم مختلف عن الذي لا يعلم اللي يعلم بيبقى إنسان ذاكر لله عز وجل من أصحاب العقول الراجحة من أصحاب الفهوم ودي حقيقة مشاهدة تجد أهل العلم عليهم الوقار ولهم فهم ولهم دراية سبيك من المهرجين دول لا يعدوا على أهل العلم دون متسلقين لأننا نتكلم على العلماء الربانيين الصادقين المخبصين لهم, لهم وقار ولهم عقل ولهم كياسة ولهم فهم وحتى احيانا والله تجد لهم فهم مش بس في العلم الذي يحتمون لا حتى من, من, من ساعة العلم ساعة الادراك تجد له فهم في الحياة وفهم وادراك في تصور التصرف وسائل التعامل مع الناس وحومت معاملة الناس ملكات بيستفيدها الانسان لانه ربنا واسع العطاء واذا بزل العبد نفسه بصدق لربي عز وجل فان الله عز وجل يعطيه اوسع أعطاء يقول بعض الرجال في القرآن فأيضا يقول لله كلكم تعرفون أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب أولو الألباب هم أهل التذكر أولو الألباب هم أهل العلم أولو الألباب هم أهل الدراية ولطالما فضل الخلق بعضهم على بعض بهذا العلم الله عز وجل فضل الخلق بعضهم على بعض بالعلم ولذلك من وسائل التفضيل يعني أنا لما أقوله اللهم اصطفيني اللهم استعملني اللهم اجعلني من عبادك المقربين لديك من عبادك الذين اصطفيتهم واخترتهم لإبادتك ولطاعتك داخل ضمن ضمن هذا الاختصاص ان يستصيق للعلم لانه مش اي حد آآ آآ ي يعني يشرف في هذا المقام وكان بعض مشايخنا يقول يعني كفى بالعلم شفرا في ال في البهيمه يعني مثال نضربه البهيمه ال ال الكلب عزكم الله الكلب المعلم غير الكلب الغير معلم اللي هو الجاهل فالجاهل لما طبعا كل شيء صيده انما الكلب المعلم صيده يجوز اكله هذا شرف للاب هذا شرف لإذن. لما رقى بالعلم صار معتبراً. صار معتبرا وغير هذا كثير يعني احنا عندنا نماذج في القران في القصه المشهوره اللي هي قصه قصه طالوت لما الله عز وجل اختار طالوت وجعلوا ملكا عليهم وكانت فيهم الأنبياء وكان فيهم الملوك ويعني اختار الله عز وجل وهم كانوا متعودين على انه في صلط معين ياخرش فيه النبوات وصلط معين ياخرش فيه الملوك وخلص من منها بعد هذا تقسيم فتسجأوا بهذا الرجل الذي يعني قدمه الله عز وجل عليهم واصطفاه عليهم فسألوا ليه؟, ليه يعني ليه يعني بأحسن من فكان من ضمن الآليات التي لأجلها الصفاء الله عز وجل أنه أوسع علما أوسع علما كونوا أوسع علما هذا يجعله هو المصطفى والمقدم فمن وسائل تحصل هذا الاستفاء هذا التقدم هذه الرفعة أنك انت الآية يعني في سورة البقرة يقول الله عز وجل وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم قالوا تملكا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 والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم هذا من سعه عطاء الله جل ومن سعه فضل الله جل انه يعطي من يشاء العلم فيرفعه به ويشرفه به ويصطفيه به ونستصفينا وإياكم وجعلنا لكم من أهل العلم حتى في في, في اختصاء البشر العاديين إلى مقامات أعلى من, من المقامات العادية إنما هو بالعلم يعني مثلا على سبيل المثال في قصة داود وسليمان لما أرادوا أن يشكروا الله عز وجل على ما أعطاهم وفضلهم والآيات في السورة يقول الله عز وجل ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده اضللنا على كثير من عباده المؤمنين داوود سليمان كان عندهم علم بس دا كان عندهم علم وكان عندهم ملك وعندهم تسخير اللي مسخره الجبال والمسخره للريح مسخره الجن يعني عطاءات واسعه جدا لكن يلفت نظرنا في هذه الايه انه أفضل عطاء أعطي هو العلم ولقد أتينا داودة وسليمان أهم معطى لأجله قالوا الحمد لله هو العلم ما قالوش الحمد لله عشان الفلوس هم قالوا طبعا بس مشيري أفضل معطى أفضل معطى كان العلم والذيك هو الذي يستحق الحمد الأعلى والشكر الأعلى والثناء الأعلى على الله جل وجل شرف العلم فالإنسان عندما يحرص عن العلم يحصل هذه المراقل العالية الله عز وجل يقول أيضا في القرآن برضو من الايات اللي احنا ممكن نستدل بها على شرف العلم وشرف اهله وانا الحياة حاولت الكلام الى قسمين قسم لأدلة على شرف العلم من القرآن وقسم لأدلة على شرف العلم من السنة وبدأت بالقرآن ودخلت فيه وذكرت عدد من الايات منها مثلا قال الله تعالى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 ربانيين بسبب تعلمون وتدرسون تتعلم وتعلم تتعلم وتتعلم. هذا ملاك رباني هذا ملاك إعباد الله ربانيين يكفين شرف أنهم يسبووا الله عز وجل هؤلاء الربانيين أهم صف في المناهج أنهم يتعلمون ويعلمون يعلمون على بصيرة مما يتعلمون ولا ينقطعون عن العلم إذا ما علموا فإنهم يعلمون ويتعلمون على طول هكذا مع المحبار إلى المقبر هذا شرف عالي أن الإنسان يحصل مثل هذه المقامات العالية التي يعرف على الله عز وجل إليها من يستثم من عباده والعلم من أهم الآيات اللي أنا شخصيا يعني بتأثر بها جدا اللي هو الآية التي أمر الله عز وجل فيها نبيه صلى الله عليه وسلم لأن يطلب منه لأن يدعوه فاختار له أفضل مطلوب لما ربنا علم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له دعيني قول لي اطلب مني ها؟ ما قالوش رب زدني مالة رب زدني جمالة رب زدني شرفة رب زدني حسبة رب زدني عيالة رب زدني زوجات وأموال وضيعة و... لا لا لا أبدا أبدا أبدا إنما علمه الله جل أن يقول شيئا آخر قال الله جل وجل الله الميك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما رب زدني علما هذا أفضل وأجل مطلوب ينبغي أن يحرص المرء عليه ينبغي أن يكون المرء متشوقا إليه متشوفا إليه الحالة عشان نبقى مناء ليس هذا حكرا على الذكور لأنه في كتير من الأخوات تقولك لك آه فعلا الرجال المفروض يبقوا حريصين على العلم جدا جدا إنما المرأة يعني استراتيجية مختلفة وفكر مختلف أستاذ لازم تبقى حاريسة على الجمال حاريسة على الشياجة حاريسة على الأناطة حاريسة على البرفان حاريسة على أدوات المطبخ، وأنا دائما أقلت في المسجد في كل حتان في الدروس يقول لهم بيقسموا المرأة على أنها انا اللي مطلع كلمة جنوكتا يعني حلى وفلى وصبع روش يعني بيقسموه كده حلى ليه بتعط الطبيخ هذا القسم الاولاني من النساء مش عارفة تفخت البيتزة بتتعمل ازاي اللازانية بتتعمل ازاي الكيكة بتتعمل ازاي التوطة في ورغم اللي كده الفلى اللي هو النظافة بقى مطوله نار مسكة المنفضة ومسكة الفرشة والجروف والحتة والملمعات والبلج والمش يا اللي روز بقى طول النهار قعدة قدام المكياج والميكوب وتسبغ وتعيد السبغ وتغير اللون وتشد وتطول وتقصر وتخلص طب والعلم تقولك لا العلم ده مش تبعنا أمه أمه المين؟ أمه المين؟ الرجالة بس مين قال كده؟ مين قال كده؟ هذا خطأ ده نصف الدين أخذناه عن عائشة وهي امرأة وهي من المحدثات ودوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا سقيهات محدثات معلمات كيف يقول هذا لماذا تحصر المرأة في التفاهات ولا يكون من حقها أن تتعلم وتعلم فتنتفع وتنفع يعني لا أن تسم في النية وتحرص برضو مش بقول إنها معنى ذلك إنها مقصرة في الأشياء دي لا تسدد وتتقارب والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا سددوه وقاربه كأنك تحاول تبذل الجهد للسداد فإن لم تستطع أن تحصل السداد فلا أقل من أن تقترب منه الله المستعان ربنا يعينا جميعا رب العالمين ولعل من أهم الأشياء التي لو عقلها المرء لاستشعر شرف العلم أنه من أسماء الله عز وجل الله عز وجل سمى نفسه العليم ووصف نفسه بالعلم عالم الغيب والشهادة يعلم السر وأخفى الفتاح العليم والله واسع عليم إلى غير ذلك من الأشياء التي تدل على فضل العلم وشرف العلم فأنا وانتي إن شاء الله عندما ننظر إلى هذه الأجور، عندما ننظر إلى هذه الصفات، عندما ننظر إلى هذه التكرومة، عندما ننظر إلى هذه الرفعة، عندما ننظر إلى آآ آآ آآ زيادة الخشية وزيادة التوق والصفاء، هيشجعنا على السبات على العلم. هيشجعنا على السبات على العلم. الحياة أنا،, أنا والله يجب معي الكتاب وقلت أنا هبتدي في العقيدة مهاردة بس قلت مش معقول أبتدي في العقيدة من غير بأحوث الناس على السبات لأنه مسألها هتطول ممكن تطول من هنا شوية فتجد الناس يتساقطون لعدم انجماع القلب على الأجر العالي الذي يحصلونه فمن هذا الجهل يفوتون إنما لما أعرف مقام هذا العلم الشريف الذي أحصله الأجر العالي الذي أحصله بفضل العز وجل هيزداد حرصي وهيزداد ثباتي وهتزداد إدمتي إن شاء الله بإذن الله تعالى ربنا عنا وإياكم وجميع المسلمين هذا على سبيل المثال وإلا فالقرآن مليء بالآيات التي تدفع للعلم وتزيد المرأة حرصا على العلم وتردي في الإنسان الشغف والتطلع إلى العلم في السنة أيضا هناك حديث كثيرة في الدلال على العلم وعلى شرف العلم وعلى فضل العلماء مما يحفز المسلم على أنه يتمنى لو كان عالما يتمنى هذا يعني أنا أسوق بعضها مثلا الحديث الذي يروي أبو الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحديث صحيح واخرج أبو داود والتبذي وابن ماجه هو حديث صحيح عن نبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرجو أنك تسمعي بقلبك يعني إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ واسر الحديث مرة أخرى بس شيء من البيان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في أن مع نفسه في جنب بها يمسك أو يقعد مع نفسه من غير ويعد على تغفر الله ويبذل جهده في طلب المغفرة من الله عزوجل ويبكي ويتأثر هو يحاول أن يحصل المغفرة بنفسه بينما هناك أقوام آخرين ممكن يبقوا لا يفعلون هذا ومع ذلك سخر الله لهم منهم خير منهم لكي يستغفروا لهم انت عاد أقول بحاله وفي حد تاني عملوا الله مغفر له الله مغفر له الله مغفر له الله إيه ده؟ معقولة؟ آه وممكن الحد الثاني ده يكون أحسن منك كمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العالم ها؟ الذي يعلم الناس القير ولا يوصل إلى العالم إلا عبر التعلم ما بيش يتولد من بطنمه عالم كل إنسان توضرد من بطنمه جاهل ثم بدأ يتعلم فكان طويل فطويل طويل فطار تميد ف, ف... ف... ف... ف... ف... ف... ف... شيخ صغير فأكبر فأكبر فأك... لحد ما فتح الله له وصار عنه فالمسألة كده يعني هذا العالم يستغفر له ما في السماوات ما في, ما في السماوات دي تشمل كله خد الملايكة اللي في السماوات كلها لحد رجاء صورة غافر كده لحد حملت العرش الذين يحملون العرش ومن حوله ربي ويستغفرون لمن في الأرض خلال إن إنسان يبقى ومتشغل بيقرا الحديث كده الله اجعلنا معكم من اهליה يعني انت كنت الحديث وانا مشغله بنقرا الحديث وبنتعلم في الدين وربنا يقيد لنا ملائكه تور اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر لنا بربنا ملائكه دول يعني لا يعصون الله ما امره شوفي لما يسخروا الله جل لنا يدعون لنا يطلبون المغفره لنا ملائكه بس لا لا لا كله كله كله كل هذه المخلوقات المُسيّرة التي تلتزم أمر الله فيها تنشغلوا بالاستغفار للعالم يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم جعلنا وياكم الأهل اللهم شرفنا بالعلم اللهم شرفنا بالعلم إن العالم لا يستغفر له مان في السماوات وما في الأرض والحيتان في جو في الماء لحد الحوت اللي في قلب المية يستغفر للعالم اللهم اغفر له تعتقد هو لو عاد يستغفر يجيب كل العدد ده؟ ابدا وهذا فيه تفريغ للعالم للعلم عشان ما يقول انا هنشغل بالاستثار انا افضل ان انا عشان مصلحة نفسي كأن الله عز وجل يقول له فرغناك للعلم واستعملنا غيرك لك يالله تفرغ للعلم تعلم وعلم وتعلم وعلم ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن فضل العالم على العابد قصد القمر إلي لقت البدري على سائر الكواكب طبعا المقصود هنا العالم الذي يبلغ العلم ويعلمه والمقصود بالعابد الذي تعلم علما ثم عامل به على نحو قاصر في حد ذاته لأنه لا يتصور أن العابد هيعبد من غير علم فبالتأكيد العابد عنده شوية علم لكن الفرق بينه وبين العالم في هذا المقام أن العابد حصل العلم ثم على العباد لأنه لا يسعى أنه يتعبد إلا بعلم ما يتعبد لكن العالم تعلم ثم شغل بالتعليم والتعلم حتى عن العباد مش معنى ذلك أنه مالوش قصة من عبادة له بس مش زي المنقاطع للعباد يعني الواحد مثلا يقول دارك في اليوم ولا دارك في اليوم ولا أكثر ولا أقال ويبقى عنده مذاكرة وعنده تحضير وعنده هيبقى قاعد مثلا على على القراءة أو على الذكر أو زي القاعد متفرغ تماما للذكر والقراءة لا طبعا ده مش زي ذا، فكأن الله عزوجل يعني يثبت وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن هذا الفاضل وأن هذا الأشياء غيبيه يخبر الله عز وجل بها بأنبيه ليقول لنا أن هذا الفاضل يحث الناس على التمسك بمبدأ العلم، لأن حق الله العباد سهل، العلم عزيز وصعب، ما أصل إنك تروح في دمبو تروح تستقصي انما علشان تلزم نفسك بسهر الليالي وقراءة المطولات والبحث المسائل وعودة الى النصوص وفهم النصوص و... ومراجعة الامر ووقتها تجد تعب تتعب فعلا لكن الازر هذا يعينك وان فضل العالم على العابدي وحنا بنتكلم على 2 من اهل الفضل فضل العالم على فضل العابدي ان فضل العالمي على العابد كفضل القمر ليلة البدر على شائر الكوكت لو عملتم كرنا كده بين الأمر وهو في ليلة 14 ومدور ومنور كده وكرنت بأي نجمة غنانة كده في الجام حاجة دي ما تقص دي على دي يعني هذا من شرف العلم وبعدين صلى الله عليه يحفزنا على هذا التحصيل والصبر عليه والاستماتة في طلبه النبي صلى الله عليه يقول وإن العلماء ورثة الأنبياء مين ورثة الأنبياء هذا هو الارث الحقيقي لأن الأنبياء في الحقيقة لا يورثون يعني من جهة الفلوس والأموال والضيعات والأنبياء لا يورثون ما يتركونه يكون صدقة للمسلمين اللي يسمح لهم بتوريث حدا واحدة بس وهو العلم العلم فمن أخذ العلم كان وريثا للأنبياء وشوفي الناس سبحان ربي العظيم في دنيا الناس احنا عندنا في دنيا الطب تسمعي كده يقولك فلان الفلاني أستاذك راح كبير بيقول على سلميزم انت لم تجده ده بقى وريسي ده خلفتي ده وريسي تلاقي الواد كده الواد السينيور أو اللي, اللي هو الدكتور الصغنون ده منتجي بقى وحاسس بالفخر بقى وحاسس ان هو بقى الوريس بقى اه اه كده بقى في الطب في في طول الفن ومش عارف بقى ده دي دي هي وريستي بقى على الشاشة في بتوع الملك يقول لك ده وريسي في الملك في التجارات الملك التجارات يقول لك ده بقى اللي هينسك أموالي و وأعمالي من بعدي والواحد من دول بيشرف بشرف من انسى يارسه يقول لك ما نحاورسه بقى هورس مقامه وفضه وشرفه وربعته فسبحان ربي العظيم انظري إلى الشرف الحالي ثم وهذه من أكبر الإشكاليات انظري إلى ذهادة الناس فيه ميراث الأنبياء ورث الأنبياء مفروض الناس لو تعقل هذه تجدون كلهم واقفين على شعرهم طوابير واقفين على صوب عجلهم مستنين دورهم في العلم من شدة الزحمة والتزاحم طريقة تلاقي المساجد كده مفيش مكان ولا صنف ليه؟ الناس كلها فوق بعضها يريدون أن يحصلوا هذا الميراث وفي حد أفضل من الأنبياء اليورث وفي شرف أفضل من العلم اليورث لكن انظري لل... للفاجعة يعني ذكر عن احد الصحابة اظن ابو موسى الاشعاري او ابو يزار واحد من الصحابة يعني انه مر في السوق فوجد الناس مزدحمين في السوق فقال لهم انتم هنا وميراث رسول الله يوزع في المسجد فعلوا له في المسجد طب يال اظن ابو الدرداء يعني روي الحديث والله اهد آه ديروا بسرع على المسجد راحوا رجعوا قالوا له ما لانش حاجة خارز بالتوسط قالوا ايه حلوا حلق ذكر وحلق علم وحلق قرآن ويعني كذا يعني احنا كنا فكرين مثلا حله متجاز غسالة يعني باللغة عصرنا احنا يعني يعني فكرين متاع يعني قال هذا يغس الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل ترقى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا ؟ صحيح حس كده بقى وانت بتاخذ الحديث مش بتاريت الله صلى الله عليه وسلم وانت بتاخذ الآية وانت بتاخذ العقيدة بدليلها بتاريت الرسول صلى الله عليه وسلم والله هذا شرف أنا بقولك لو فاطنا إليه الناس لا تزاحموا عليه ولا استهموا عليه من شدة الزخم إن الحمد لله الذي شغل البطالين عن هذه العلوم وإلا كتتلم إنما تجد البطالين ما عندهم مش عارف عزي الأمور فتجدي يعني الحمد لله المسجد فاضي وحضرتك تقدر تعودي وتتعلمي وتسمعي وتنبسطي لأن البطالين منشغلين في أمور دنياهم وفي أنسابهم وفي ملكهم وفي ما يشتهون من دنياهم الحمد لله اللهم شريفنا واياكم بلاد. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن العلماء ورثت الانبياء وإن الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. ودي القاعدة اللي إحنا قلناها لا يورثون مال. من. لا دينار ولا درهم. الدينار اللي هي العمل والدرهم اللي هو اللي كانت موجود والده وإنما ورثوا العلم. ما إلا ده. العلم بس دي الحاجة اللي بيورثها الأنبياء. العلم. وذلك صلى الله عليه وسلم حبي يؤكد على مقام العلم قال فمن اخذه اخذ بحظ وافر ده دك كسبان بقى ايو تقول العلم علم اه علم كده زي واحد مستحبتنا والله دي حقيق وذلك كان بزفر بره وبعد ذلك يعمل الشنس مليانة جدا فمتقول جاي باي اللي هذا لجيب لك حاجات فضيعة ما شاء الله باشي الله باشي ما شاء الله بتفتح حلقة الشرطة كلها كتب ايه كتب لا هذه كتب ما في زياره، دكتورات، دكتور قصصية. عدد الصوت طبعاً تقول اللي ما جبت لي جلابية، اللي ما جبت لي عداية، اللي ما جبت لك مخ ويلوش شجي من الخلي. يعني عليه، يعني على طلب العلم ما يتجوز واحدة طلب الدنيا. نحاول كتلة بالله وإن الله وإن الله يرجع. أيوة قبلك العلم والعلم ده لا إيه ولا إيه. طبعاً هو يفتح كتاب ولا شوفي شوفي النسخة الصورية ما فيش منها ده شوفي تعال يا كلام فخط المؤامر. طبعاً هي هتموت هقلا هقلا هو طبعا يبص على الكتاب هيقوم معين الفرحة والانهيار والانبهار طبعا زي ما قولك عيل للشاجية من الخلي. ما لا يجيد فهم هذا الأمر إلا أهله انت تبص عليه تقول الله لو انت متخصص في هذا الأمر بنا يسترنا وعيكم جميع المسلمين النرسى صلى الله عليه وسلم يزكي لنا هذا الأخذ يقول فمن أخذه آه أخذ بالحظ وعافر اللي هياخده هياخد الحظ الكبير التقيل هي ده المكسب الرابع هي دي هي دي الصفقة العليا هي دي الصفقة الغالية ما تبغى إيش ما تبغى حرصوا عليها النبي صلى الله عليه وسلم والذي يدفعنا للحرص عليها وكأنه صلى الله عليه وسلم يستشرف المستقبل ويعلم ذهادة الناس التي آلى إليها الأرض ذهادة الناس العلم و وما آلى إليه حال الناس من التعلم الشعر من تعلم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم الحديث الذي يروي بأئماء بأئماء الباهلي رضي الله عنه قال ذكر رسول ليس وسلم رجلاً أحدهما عابد والآخر عالم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا عكس ما الناس بيقول دائما يقولك ايه الدّتاني به ترزق وطبعا فضل العبد أحسن مليون مرة من العالم منقطع ومش عارف ايه وهذا مغاير للنصوص ده النصوص بتقول العكس يقول ان العالم افضل يقول فضل العالم على العابد والمثال كبير قوي قوي كبير لدرجة ان قلبك ما يستوعبهاش انا هقولها اللفظة زي ما هي كده بس حاولي تفضلي على ابناكم ميه يقول كبه النبي صلى الله عليه وسلم يقول فضل العالم على العابد زي الفرق اللي بيني وبين اقل واحد من الصحابة مش اللي بيني وبين عمر مع ان المسافه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عمر كبيره المسافه بين النبي صلى الله عليه وسلم و ابي النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان وعلي كبيره دا النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم هو خالص صلى الله عليه وسلم لا مش مش الفرق بين هذا وذلك تفضل العالمات اسمها هذا تقولي الله وانا مش هبقى أنا نفسي أبقى عالم مش معقول مش معقول كل الفضائش دي وأنا أتولد وعيش وأكبر ويبتدي شعر يشيب واعجز واموت من غير ما أبقى عالم إيه ده ده حاجة تزعل ده حاجة تحصر ده حاجة تجنن ما اعمل ايه إيه في الدنيا أنا جاي اعمل إيه في الدنيا الناس بت بتتولد وتكبر وتخلص تعليم وتشتغل وتتوظف وتخلص وتأكل وتراعي أحسنها وتدول أحفدها ومفشي مال وخاص الحلم خالص طيقة صحنا سبحان الله مش بتوع الحاجات دي يعني مش حاجات دي حاجة واحدة ولاية هذا من أعظم الأشياء التي ينتسب إليها المرء اللهم شرفنا بالعلم واجعلنا وإياكم من أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فضل العالمي على العابد كفضني على أدناكم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته لا شمه الله لنحن كنا بنقوله كذا إن الله وملائكته واهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى لا ليصلون على معلم الناس الخير الله يصلون امسح كمان من يستغفرون لان الصلاه هي الدعاء والثناء وطلب الرفعه ومنها الاستغفار واسع جدا ينتفعون كل الكائنات تدعوك كل الكائنات تحبك كل الكائنات تشرف بك كلهم الا الجنس المكلف من الفسقة والعصاه والفجار الا فجار الانس والجن بس دول اللي في غيبوبه انما النمل والقط والحيتان والسمك والعصفير والفرشات والورود والاشجار والملائكة وكله يصلون على معلم الناس الخير شان اللي بقول لو انا تقول لي انت انت وقت 3 ولا ايه لا لا لا ده رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لان حق الله انت لما تيجي تبصار سيسنا كثيرة اوي اوي يعني ما شاء الله اللهم بارك كبير البرجة انت لما تتأملت انا مش عايز اشتباه عشان انا على الهوى بس كم كان زلل وخلل وجوب وغبن ميني ان انا عشت لحد العمر اللي انا فيه ده اللي عندها 40 واللي عندها 50 و عندها 30 و السن ده كله من ما تعلم مش خسارة مش خسارة العمر راح حضر مش كنت استفدت بيه وانتفعت بيه بنا انا ما عملت بوش حاجة الا قيلة وقال والرغي والفرج على التوكشو والفرج على الهياسة والله المستعان ورأس المال الغالي العمر ضعفي لا شيء عوضها يا رب آه دي لازم أقولها بقى النفس كده الله مرزقنا نية تنصالحة تنصالحة عوضها يا رب السنين يفاتي الدين شفاء الله عوضها من النهاردة عوضها من النهاردة أنا طلبة علم من النهاردة أنا سجلت نفسي في العلم مش هبطل مش هنقطع مش هكسل لا ان شاء الله الله مرزقنا الصدق الله ما جعلها مية صادقة متقبلة من من إن النهاردة أنا إنسان جديدة أنا هبقى مختلفة أنا عايزة أشرف بالعلم عايزة أرفع بالعلم عايزة كل من أقفاهم الله وأحطهم ممن اختاره الله ورفعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر حديث أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يعمل له إبقى. ربنا يريد بخير يوسع عليه ويدي له فلوس وعرميات ويدي له فلل وعمارات لا لا لا لا لا لا لا لا يا مش كده خالف بلاش يدي له جوز ويرش عليه ويلبسه الدهب فوق بعضه والألمس لا لا لا لا لا مش كده خالص اه يدي زرية تبقى تختم فصباحها بتشيلها ومرحية لا لا لا مش كده برضه خالف انت تحسينها غلط خالف من يريد الله بي خيرا في الدين ليس من الزوائل العوارض التي تزول ويتركها العلم يشرب به في الدنيا ويرفع به في القبر الآخرة يشر به في الدنيا وفي الاخره العلم ده اللي ربنا يحبه اللي ربنا بيحبه يفقهه في الدين الفقه هو الفهم والادراك والإحاطة يعني مش مجرد إنه يقرأ الدليل أو يقرأ الآية يعني في كثير من الناس قدرته على الفقه يعني الله المستعان إنما في ناس بيفتح لها ها تجدي ما شاء الله ربنا يبارك بيستوعب النصوص ويفهمها ويستوعب نقول العلماء ويفهمها ويستوعب التفسير ويفهمها تحسني في فقه فعلا لأنه ها الله الناس في هذا الأمر مش مش زي بعضهم في في مغاية في اصناف اه في اصناف طب انا هقول الحديث ده وربنا يبارك في الوقت و... ولو حتى به اختم لانه هو طويل بس يعني معلش تصبروا علي عشان اقوله يعني حلو جدا برضو الحديث يروي ابي موسى الاشعري عبد الله ابن قيس الحديث ابو ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بس ركزي شوية لانه فيه مثال والامثال لا يعقله إلا العالمون فممكن النظر في المثل يعني إيه فلازم الإنسان يسمع بعض يرىك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قابلة الماء فانبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنافع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا وفي رواية ولا ودرعوا وافاض منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من ساقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني الله به فعلم, وع... وع... فعلم وعمل ومثل من لم يرفع بذلك راسا ولم يقبل هدى الله معلش فذلك مثل من تقوى في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم معلش فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به الحديث هنا بيقسم الناس إلى ثلاث أصناف بس خلصا فيهم يعني هم فوق في الحديث في المثل ضرب ثلاث أمثال وبعدين في التعليق خلانوا قسمي القسم الأولان من ثقوى في دين الله ونفعه بما بعثان الله به فعلم وعلم والقسم الثاني من لم يرفع بذلك رأس يبقى بيقول المثل لنا ضربت له الناس إلى قسمين قسم عالم وتعلم وتقوى في دين الله عز وجل وهذا هو القسم الذي انتفع و و و وحصل الأجل وحصل الصغل وحصل الخير والقسم الثاني الذي لم يقبل الهدى ولم يحصل وهذا الذي حرم الخير بس في الحديث ذكر نوعين يعتبرهم من القسم الذي يعلم نرجع على شرح الحديث. بيقول ليه ان مثلا ما بعثان الله به من الهدى والعلم النبي بيقول ان لما جاي به من العلم والهدا العلم الدليل قال الله قال رسول الهدى الاتباع والمتباع لهذه النبي صلى الله عليه وسلم كم مثلا الغيث الكثير الغيث هو الماء الذي ينزل من السماء فتغاس به الأرض الجدباء والنجفة والقاحلة غيث كثير وهذا الدلالة على سعة ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من علم ولذلك ينقسين كذا حب يبقى ليس لأحد أن يزيد على ما أت به النبي صلى الله عليه وسلم ليه ومعه الكثير وذلك آآ آآ كان الشفعية يقول ما من من أحد إلا وتعزم عنه سن تكرش ان انت هتبقى ملاحق كل الخير لا لا احيانا تفوتك مسألة وتفوتك مسألتينه وتفوتك سنة وتفوتك مستحب ليه لانه معه خير كثير بس اخد منه انت حب أصابه أرضا أصاب الناس أرضا اللي هي أنواع الناس بقى فكان منها نقية قبلة الماء فأنبست التلأ والأجبل كثير لأول نوع من الناس اللي هو نقيه طاهرة عاقلة قريبة ذكية تشبعت بالحديث، ثم فهمت الحديث، استنبطت من الحديث، تعلمت الحديث، بلغت الحديث، مش بس بلغت الحديث والقرآن، القرآن والسنة يعني، تشبعت بالآية وبالحديث، ثم بلغتهم بصدق وبدراية وبفهم وبوعي، بفهم وبوعي. يبقى ده انسان عنده ملكة وآلة علمية وفهم علمي واستطاع انه يتعلم النصوص ثم يعلم من النصوص ليس فقط النص انما يضيف الى النص فهمه وفقه وادلته واستنباطاته ولطائفي ومشابه زي مثلا لما تسمعي كده لابن عباس ابن عباس ما كان يقول الحديث والآية ويسكت لا انما ابن عباس يقول الحديث والايه ثم يضيف اليها ثقه وفهمه واستنباطه ودلالته وترجيحاته خلاص يبقى ده النوع الاولان النوع الثاني وكان منها اجاذب اجاذب يعني زي عيون كده تقوم تردد خزن المياه داخلها بير كده أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا النوع الثاني ده من الناس هو مش نفسه اللي بيطلع الزرع انما هو يمسك الماء يعينها لحد ما يجي حد يديله يقول اللي خاد منه ده ممكن يبقى كائن يشرب على قده او ممكن يبقى ثقيل يبقى يسقي ويزرع ويزيد يبقى دي الطائفة اللي العلماء بيسمونه طائفة الحفاظ يعني الاولين طائفة العلماء المستنبطين يحفظون ويستنضطون كما انما التانية دي طائفة الحفاظ يعني يحفظ الحديث ويقوله بس ما يستطيع ان يستنضط منه زي مثلا بعض كتب الرواق او بعض انواع يروي الدرس فقط او مثلا حفاظ القرآن يروي لك الاية فقط لكن ليس له علاقة باستنضاط الاحكام منها ولا بدلالانيها ولا بتفسرها لا. وهذا على خير برضو وان كان دون الاول هذا على خير ماذا لان هو نقالها لهم <تصفيق> نقل القرآن اللي نقل الحديث اللي جوا ورمنه، وإن لم يكن له باع في التأمل والاستنباط والفهم والاستدلال وما شابه. لكن من فضل جل أن النبي اعتبر صلى الله عليه وسلم اعتبر الاثنين على سبيل النجاح. الاثنين على سبيل النجاح، سواء تعلم أو علم، سواء اتسع في العلم والاستنباط والدلاله أو علم النصف كما تعلم. الاثنين حلوين. خلاص. لأنه في الحتة دي يسعنا نحن نضيف بعض الأحاديث الأخرى مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه زيد بن السابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأا سمع منا حديثا فحافظه دول الاثنين مشتركين فيه سمع الحديث وحافظه سواء الأولان اللي هو النقيه التي قبلت الماء وانبتت الكلأ أو التانية ليه اللي هي إعجاب أمسكت الماء حافظوا الحديث وسمعه فحافظه حتى يبلغ غيره الاثنين بلغوه غيره اخذوا وقالوا وده اخذوا وقالوا بس بفقه وبدلالاته وبمعانيه وبس فقال النبي صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه الى من هو أفقه منه ورب حامل من فقه ليس بتقي اه يبقى اذا انا عندي نوع ممكن يكون الانسان يحمل النص يحمل الفقه لكن ما يستطيع يستوعبه لكن ينتزع منه من اخذه البعض الرواه ما كان واسع الفقه لكنه كان جيد الحظ فنقل إلينا جاء من بعده اقوام واسع الفهم واسع الإدراك فتح عليهم في الاستيعاب والاستنباط فأجادوا بس ما يستطيعوا أن يفعلوا هذا لولا نقل الناقل إليهم طبعا يزيد في المرتبة الأولى الناقل العالم المستوعب الذي حافظ وأدى بفقه وبدرار بس الاثنين الاثنين على سبيل النجاة بريش تقولي ان كل الناس يقدروا يبقوا نفس النوعين لا لا لا بس احيانا ان لم تستطع ان تكون عالما ربانيا مصطنبطا ذكيا فاهما فقيها قريبا فلا, أنت فلا اقل من ان تقول نا ناقنا للحق اليسير الذي تعرف اعرف حديش وقوله اعرف ايا وحفظها وقولها زي ما ارفته وانت كلكم سمعته بقصة اللي كانت بتاعة الرجل اللي <تصفيق> راح المسجد اثم الحديث اللي هو كلمه ثانيه على اللسان في الميزان الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان هذا الحديث اشي مرة حفظ الحديث حاسس ان وعي دي بهذا الحديث كل ما قبل حد يقول تعال مولك انت عارف النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ما الحديث ده جدا جدا فمن اللفاظ اللي بينقلوا القصة دي الاخوه الدعاه بينقلوها اعتقد ان انت في كثير من الغرف أو كثير من المحاضرات يعني انا اخويا سمعتها منه اول واحد سمعتها منه الدكتور رحمن نصار يا فبيقول الرجل ده حصلت له فراح نقلوه على المستشفى متقطع بقى ومكسر وخلاص يعني خلاص هيخش وموت خلاص محقق فإذا به ينادي على المسعف يقول له تعال بس سمع أقولك حادي قال له نعم حادي اسمع بس سمع أقولك الحديث ده كلمة ثاني ثقيلة ثاني خفيفة ثاني على اللسان ثقيلة ثاني في الميزان حبيبة ثاني إلى الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ثم فاضت روحه إلى برئها فمات داعية معلم بحديث واحد ما نقدرش نقول ان ده كان من الطائفة التي انبتت الكلى والعشب الكثير لكن ما تقدرش تنكير انه كان من الاجادب التي تعلمت الخير وانا كما هو بخير تعلم الخير ونكونه كما هو بخير عندك بقى ربنا فتح لك في الفام والاستنباط احنا بفضل اللعز وجل ام غنية العبقرة عندنا كثير كثير كثير يعني انتي تقرأي بشكل الاساني تنحي ايه زكاة ده ايه الاستنباط دي ايه الاقول دي تيجي رأيي للشافعي عيد يحصل لك حاجة يحصل لك حاجة في ذهنك تيجي رأي لحد من المعاصرين الشيخ يعني لسه وراي خلص الشيخ الشيخ أنا يعني جدا بالشيخ الله لك الله كيف يفتح لهم بالفهم الله مبارك ماذا يفتح لهم يفتح لهم الله مفتح لنا الله لنا والمسلمين بالفهم فرب مبلغ مبلغ او عم رب ورب حامي ورب حامل فقه ليس بفقه ورب حامل فقه الى من هو افقه منه فالشاهد سواء سواء استنبط أو أو, او او او تفاعل او فاهم او كان له يعني علم في في الدليل او حتى نقل الدليل كما هو حفظ الايه فبلغها كما هي حفظ الحديث فبلغه كما هو كلاهما على خير كلاهما النبي صلى الله عليه وسلم اعتبرهم ممن منفقه في دين الله ونفعه الله بما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم أما الآخر الأبعد المطوب اللهم سلمنا وإياكم حفظنا وإياكم من البلاء هذا حفظنا وإياكم وجميع المسلمين من هذا البلاء أما ذلك الأبعد المطوب وهو الذي لم يرفع بذلك رأسه لم يقبل هدى الله الذي أرسل به ولم يرفع به رأسه ولكن أنا ما الله حافظ حاجة خلص ما بليش في الحاجات ليش أي هذا اقول لي كيف ايه اصلا مش متخصصة اصلا مش من رجال الدين ايه رجال الدين دي يعني ايه رجال الدين احنا عندنا كهنوت يعني وطائفة معينة هي اللي بتتولى تتعلم الدين وتعليمه ابدا من يلي قال كده احنا المسلمين عندناش كهنوت خالص ولا اكلورس ولا بتكلم من ده لا لا احنا كمسلمين اي مسلم مطالب ان يعلم دينه على قل اللي هو ما لا يسع المسلم جهله المعلوم من الدين بالضروره على و... أيضاً ان يزيد ويعلو ويزيد ويعلو ويبتدي القصه زي ما قلت لك من اول طويل بعلم صغنون صغير خالص يكبر, يكبر يكبر يكبر لحد ما يبقى طويل بعلم من غير صغير ومن غير خالص بعد كده يبقى طالب علم صغنون خالص, خالص خالص خالص وبعدين يكبر ويقعد شيء خالص من الخلاصات بيقعد ينقص واحده ورا الثانيه لحد ما يبقى في الاخر طالب علم متقدم وبعدين برضو يبقى عالم لسه صغير خالص بس ما شاء الله يعني لحد ما يكبر ويكبر ويبقى عالم مقارن من اهل الفهم ومن اهل الاستنباط ومن اهل العلم ومن اهل الضراية تسمعي كده عن النماذج تقول يا رب نفسي يا رب انا عايزة من الله اللهم ارزقنا اللهم ما لنا اللهم ما ارزقنا ونفطح لنا وجميع المسلمين اللهم ما لنا وجميع المسلمين وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وخواتنا وأزواجنا وأحبابنا والمسلمين اجمعين الله افتح لنا هذا الشرف العالي وخصوصا أنه الإنسان لو لو تعلم وعلم يستفيد مش بس اللي احنا قلناه لا كمان يستفيد يستفيد لأدام كمان لأن الإنسان انت لو علمت معلومة فعلاها من بعدك هو يخذ الحسنات وانت كمان هتخذ الحسنات ليه مش اللي معلمه انت في صحيبه حسناتك هو في صحيبه حسناتك وانت في صحيبه حسنات اللي علمك واللي علنك في صحيبه حسنات اللي علمه لو كلها في صحيبه حسنات الأولاني كلها في صحيبه حسنات الأولاني اللي علم السلسله كلها شوفي سبحان الله كيف تتفرع شجره العطاء وشجره الفكر كيف تتفرع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث روايه ابي هريره والحديث رواه مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا هتتعلني حاجة هقول حاجة في العقيدة تتعلنيها تتعلنيها البنتك تتعلنيها الحماتك تتعلنيها الجبر ما ينفعش تبقي سلبية وخيبة ما ينفعش لكن هما لما يشوفوا لقطه فيها فيلم ييجوا يحكواها لك ولما يشوفوا لقطه في مطبخ مش عارفه استفتاكات يجوا يحكواها ولما يشوفوا حاجه في في في, في الشوارع تيجي تتعلمي حاجه في الدين مش عارفه تحكيها له ليه, ليه, كسف ليه؟, ما ليه من, من, من, من الهيافه اللي بينقلوها طب انت هترققي حقا الله ليه صح دم صح بلغيها خذ القجر ما تفوتيش على نفسك الفرصة بس تعليها صح الأول وبلغيها صح زي ما تعلمتين كسفيش استعيني بالله زوجال الانسان بيشتاد مواجهة و ازيك قلتلك ابتدي الأول بالأقرب من باب الحكمة برضه قولت بالأصغر لأن الأصغر ببقى أسلس عن الأكبر يعني مثلا لو انا في الجامعة ما ينفعش اقول لبابا وماما خط كده ولا لعمتي وخلتي لا لا انما استطب عيالي الايه اللي بتاع اعدادي ها واجيبهم اقول لهم تعالوا لكم درس جميل قوي يا اولاد تعالوا دول اللي هيسمعوا مني الاول وبعدين هم دول مش وحشين دول المستقبل سيبتي من الماضي دول خلاص دول انما قدام بقى تعرفي تخشي على الكبار الكبر دول دول الله استعان يعني الواحد لما بيشيب في شيء بتبتدي لامد ويناظر وطارد بس مش هفوت على نفسي الله بس مش هسوت على نفسي هذا الاجر العالي مش هفوت على نفسي هذا الشرف العالي ينبغي ان اتطلع له او اتشوق له واشتاق له بس ابحث عن اي حد اي حد ممكن اصحابنا ممكن اخواتنا ممكن جيراننا ممكن اي حد اي حد هي هتقول لي طريقه عمل البت ده اقولها طب انا هقول قوي سمعته مهار هجي سؤولي صغير بسيط بطريقة ثالثة بطريقة لطيفة احفظي الظامة عشان ما تعدش تتاقي قدامهم هتلاقيك الفضل العزوجين هي البداية كده البداية فيها صعوبة فيها مشاقة فيها اخوف فيها بس كويسة كويسة نتوكل على الله برضو انا عايز اقول عشان بعض البنات بيلتبس عليها الامف تبترض ان الدعوة هي الكدرة على مواجهة الجمهور انا جات لي واحدة مرة بتقولي انا عايز اقول درس زي حضرتك في الجيمة قلت لا انت تعلمتي ايه يا افضل اللي اخدش فيه تعلم وانا ك... يعني يقدر ب... جاولي الجمهور جدا وعندي قدرة عالية جدا على الاقناع وقدرة عالية جدا على احتواء المخالف و... ايو ماشي تقل يعني ماشي انت بتجيدي التنظير طيب العلم ايه بقى اللي هتنظر له يعني هتقولي ايه بقى في نفسك ما كده فهم ان الدعوة انك انت تبقى متكلم ولمد وبتعرف تعيط وبتعرف تنزل الجمعيتين وبتعرف تقول كلام بحبك يا ربنا وبحبك يا ربنا وبح لا لا لا ايه الكلام المنخول يا ده الكلام الفارغ ده العلم قال الله وقال رسوله قال المفروض ان انت تبقى متعلم علم صح وتبلغه بطريقة صح فاشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبع من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا عشان ما تخافيش بس ان هو ايه لانه من اغرب الاسئله اللي سألتلي في حياتي وانا في المسجد واحده قلتلي لي والله العظيم هذا حس ايه يا دكتور انا ما حد بيقول لي حاجه ما برضاش اعمل بيها قلت لها ليه قالت لي بخاف ياخد ثوابي <تصفيق> الله مستحيل الله المستعان لا يا ستي ما مش هياخد ثوابك هو الحديث بيطمنك هو. من غير ان ينقص من اجرك شيء هتاخدي ثوابك كامل ومكمل وهم كمان ياخدوا السواب تخافي عليكي حاجه سلامه الصدر تسعدك ان هم انا انتفعوا هم ينتفع والحمد لله رب العالمين وهم عليا يد وهم علموني الحمد لله يبقى هما ينتفع وانا انتفع وكذلك الشيء بالشيء، الضبط بالضبط، ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثمهم شيئا، بفيش حاجات، تنقص من آثام الذين يدعون إلى الضلاله، الذين يدعون إلى الففق، الذين يدعون إلى المجون، الذين يدعون إلى الفجور، الذين يدعون إلى الشر، هم ورده ياخذو، ياخذو نفس ال المثوبة برضو من الاشياء اللي انا معلش أستأذنك. انا قلت ان بالحديث ده بس معلش اقول بس علشان أنا يعني واحيانا انسان ربنا ويحتسبهم يعني اول حديث حديث ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء مسجدي هذا لم يأتي الا لخير يتعلمه او يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر في متاع غيره. لا بس تفتحه، ببص على الناس وخلاص. الأولان كأنه مجاهد ياتي إلى المسجد ليتعلم ويعلم. يبقى كأنه مجاهد في سبيل الله عز وجل إلى مسجد النبي صل الله عليه وسلم ليتعلم ويعلم. يبقى مجاهد في سبيل الله عزوجل. أما اللي جاي لغير هذا جاي يريح جاي يتفرج جاي يحكي جاي قبل حد صاحبه هذا لا يحصل شيئا كان ناظري في متاعي غيره هل انتفع من متاعي غير شيء لا ما انتفع فازدائش كالية انه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم طب ما بقى اروح المدينة بقى بفقرين انه النية ديت وخش المسجد ودور على اي درس عشان اعد اسمع ولو ولو عشر دقيق ولو نص ساعة بهذه النية بنية ان انا جاي الى المسجد النبوي لأتعلم الخير, فأعلم لأتعلم الخير فاعلمه وبعد ذلك لكي نأخذ أجر المجاهد في سبيل الله عز طب ولا هنا بقى هنا في منصوره في مصره في الجزائر و في السودان و في الفقية في أي حتة آه النبي صلى الله عليه وسلم يكون دين هديه بقى لنا أقولها في الآخر عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أي مسجد خلص دي, دي, دي رزق بقى من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تامة حجتي. الله تأتي للمسجد لتتعلم وتعلم لك أجر الحج تامة. اللي أنا قلته في الأول كله مش حكر على المسجد يعني الخشية والرفعة والعلم والهداية والربانية والسداد والتقى هذا كله مش حكر على المسجد. إنما ده من باب الأمانة آآ آآ إنه هذا حكر على المساجد. هذا حكر على المساجد وهذا من باب تشجيع الاخوات على الذهاب الى المساجد لان نعاني في بلاد المسلمين كلها والله انا رحت في السعودية كنت في, كنت في عمراء وذهبت الى مكان في مجلس العلب الله المستعان اعداد الناس في حلقة المجلس العلب ما يجوش على واحد من المية بل على واحد من الالف من اللي في المول اللي في المول اضعاف اللي اللي اللي بيجلسوا لمجلس اضعاف مضاعفه احنا هنا انزلي اي خطبه من خطر الجمعه مش هقول حتى درس لا خطبه الجمعه اللي الناس كلها بتتلمل تجدي اللي واقفين يصلوا ما يجوش عشر المعبد بتاع اي ماتش من الماتشات اللي هي بتقعده في بيتكم تسمعي يغنع في ايه الخير خير, خير. مباراه النهائيه يا بسم الله للأسف الشديد. لو قلت عندنا عروض تنزيلات سأي مول من المولات روحي تلاقي ستات لحم كده ما شاء الله بيلحقه ابو مي يخطر الجمعة البلاك فرايدي ولا مش عارف اللي بيعملوها دي ابو مي يخطر ممكن تجد دي ما فيش فيها اللي عشرة خمستاشر عشرين والله كان في اخت داعية انا اعرفها واحسبها على خير ولا اذقتي على الله احدها يا دلوقتي ما عددتش بتروح لظروفها الصحية اسأل الله عز وجل اني والله كانت تذهب الى المسجد بصحبه بنتها علشان تلقي الدرس فما تجد الاخوات فتقول انا جاية عشان اقول الدرس هقوله فتقوله البنتها ذكرتني بالامام البخاري لما كان يقول عقدت في نفس النيه على التحديث فاني احدث فكان على ربما احدث نفسه يقول الحدث باري ايه انا خلاص مش اغير نيت انا جاي ونويها لله اني ف ينبغي ان نحرف على المساجد يا اخوات قد المستطاع احنا هنعذر اللي ما عندهمش مساجد واللي بلادهم فيش فيها دروس ومش عارف ايه وهنعذر اللي عندها عيال وبيواء وبيزأزق بتصبر نفسها بمثل هذه الغرف وبمثل هذه الدروس وبالاصطوانات وبالقنوات ومشابه لكن انا بقولها عصدق والله وانا شوية من المتعصفين للمساجد معلش يعني ليس يعدل طلب العلم في المسجد شيء انا واحدة من نساو انا بقول درس هنا وبقول درس في حتة ثانية لا يساوي ابدا درس المسكين أم. اللهم اجعلنا و من اهل المساجد أم. اللي تعرف تروح خير اللي ما تعرفش تروح عندك وسائل العلم كتير حصل العلم في النت حصل العلم بالتسجيل حصل العلم بالسطوانات حصل العلم بالقنوات انا مش عايز اقول ان احنا معانش عندنا عذار نقولها ده انت ممكن دلوقتي كنت اقوله زمان الواحد عشان يروح يسمع خطبه الحقيقه دي كانت تحصل عندنا هنا في المنصورة لما كان الشيخ ابو إسحاق يجي او محمد عقوب يجي او محمد السنهوي او حد من الشيوخ كبار كده يجي في المسجد تروحي من الساعة تسعة عشان تحجزي قدام عشان محدش يعدي من قدامكم الشوشه طب انت قاعده قدام في اول صف تقعدي من الساعه 9 وتستني ولما الشيخ يجي تقعدي كده اهوت ويبقى ضهرك واجعك وتعبانه والجو حر والناس ما انا لا أنسى مثلا بعض الخطب بتاع الشيخ محمد حسين مفيش نفس من شدة الحر مفيش لتكيفات ولا كلام من ده المراحل نفسها مش بتها... بتهوي الهوا سخن من شدة الحر سبحان ربنا العظيم وتتعبي عشان تروحي تسمعي تسمعي الخطة او الدرس دلوقتي انت قاعده في قط النوم لا مؤاخذه ومشغله الشاشة الشاشه وجايبه الشيخ لحد عندك في اوضه النوم لا مؤاخذه يعني هو اللي جالك بنفسه وجايب المجلس نفسه وتلاقي في الاخر كمان عشان على تفتح يعني على تفتح بكره لا لا هتتعاد في الاعادة في الاعاده إن شاء الله ما تستنيش ما تستنيش في فرصة دلوقتي الله أعلم يعني انا مثلا ان شاء الله بإذن الله احنا بنقول الدرس وهيتعاد اوعي تعو على الاعادة مش قصدي حاجة يعني انتوا قلنا نحكي شيء ما تستفيد الدرس أبيت الدرس إن إع... إن عشت للإعادة يا الله زيت الخير خير خيرين. الإنسان يركز المعلومة إحنا لازم نلحق ناس بادية وبالأعمال الصالحة فيتنك كقطع الليل المظلم سيكون سيكون هكذا فعلًا فيتنك كقطع الليل المظلم يبقى بادر ألح ألح ناس ما تأجلش علم اليوم إلى الغد ما تأجلش مذاكرة اليوم إلى الغد ما تأجلش حرص اليوم الى الغد النهاردة باذن الله احنا اللهم ارزقنا الصدق في النيه انا كان هدفي من هذا الدرس فقط اني اسخنكم زيادة عشان اول ما نبتدي في الكتاب ها ما نقعدش بقى ايه نتناقض ونتفلت ونقل والكلام من ده لا عايزين نحرف عايزين نزيد عايزين نسوي النقطة النقطه بقى اللي انا هتكلم عنها وهي بره الدرس انا كده خلصت بفضل الله عز وجل انا قررت ان احفز اليه الاخوات وانا عايز اقول برده من باب الامانه الادله في النصوص من الكتاب والسنة اكثر مما قلت واوسع مما قلت واعلى مما قلت وانا هختم بكلمة بحبها قوي قوي قوي اللي هي آه آه مقولة للامام علي بن ابي طالب انا يمكن قلتها لكم المره اللي فاتت متخيلي مش عارفه قلتها لكم ولا قلتها لمين بس هقول أنا أحيانا معلش أن أحيانا بيتدخل معايا الكلام قلته هنا ولا في المسجد ولا في الدرس التاني فمعلش عليش تسمحوني هقولها قال إن شاء الله بإذن الله تعالى يقول أمير المؤمن علي بن أبي طالب لكميل أنا بحبها قوي اسمعي كده الكلام كلام لأنه بيأثر فيه نفسيا والله يقول احفظ ما أقول لك الناس ثلاثة فعالم رباني وعالم متعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع اتباء كل ناعق ينرى مع كل ريح لم يستضيء بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق العلم خير من المال سيدنا علينا بيقول لكم علي. العلم خير من المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال العلم يزكو بالعمل والمال توقفه النفقة ومحبة العالم دين يدان بها باكتساب الطاعة في حياته وجميل أحدوثة بعد موته وصنيعه وصنيعه المال تزول بزوال صاحبها ما خزان الأموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر اعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة الله جميله اقولها ثاني عشان بتقولوا ما اسمعناش قبل كده. أقولها تاني بشوي شو. احفظ ما اقول لك الناس ثلاثة ثلاث تصنيفات عالم رباني قسم الاولاني وعالم متعلم عالم ولسه بيتعلم وعالم يتعلم لسه. على سبيل النجاه حط رجله على الطريق خلاص وهمج رعاع عرفتيهم اكتر اللي بتقابليهم همج. رعا أسباع كل ناعق أي حد ينعق يمشوا وراه أكل شرب هدون غسيل فسح فن رأس غنق ينعقوا أي حد ينعق هم يروحوا وراه أسباع كل ناعق ينينوه مع كل ريح مع أي ريح على حسب الموقع النهاردة الموقع النهاردة فلوس اجيه فلوس رأس اجيه رأس دياح ديا دحكة ها أي حاجة لم يستضيئوا بنور العلم ما حصلوش العلم اللي نور لهم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق والاستمتاع بالعلم العلم خير من المال إنه الأحسن العلم ولا المال العلم العلم خير من المال العلم يحرسك هيعلّل هو العلم يحرسك وأنت تحرز المال انت بتبقى مشغول على الفلوس انما العلم هو اللي بيحروسك بيعلمك الصح ويجنبك الغلط يعلمك الحق يجنبك الباطل هو اللي بيحروسك العلم يحرسك وانت تحرس المال. العلم يزكو بالعمل والمال تنقصه النفقة العلم يزكو مع العمل يزكو كل ما تعلم وتعمل وتعلم وتعمل تلاقي علمك بزيد عارفة زمان لما كنت تحفظي معلومة وعايزة تثبيتيها تيجي حد تشرحيها له صح؟ عارف لقيها رست في النافج. صح؟ لما تنفق العالم يرسع ويزيد ويكبر ويقوى، إنما لما تنفق الفلوس تخلص. ولذلك يقول والمال ينقص بالنفق أو تنقصه النفقة. ومحبة العالم دين. نحن نتقرب الى الله بحب العلماء ليه؟ لأنه هم الذين يدلون على الله. محبة العالم دين. يدان بها. هذا دين. <تصفيق> باكتساب الطاعة في حياته تجد العالم. يكتسب الطاعات في حياته. لانه بيعلم ويعمل ويعلم ويعمل ويعلم, ويعمل ويعلم الناس تعمل وياخد اجر اللي تعلموا وعملوا ويبقى علمه وعلمهم وعملوا وعملهم باكتساب الطاعة في حياتك مش كده بس وجميل الاحدوثة بعد موته وصنيعه ويموت وبعد ما يموت الكل يقول الله يرحمه قدس الله روحه ونور ضريحه زي ما كان ابن القايم دايما يقول على شيخ الإسلام شيخ القدس الله روحه ونور ضريحه رحمهم الله ووسع عليهم وبارك لهم و... يفضل يدعينه يفضل يدعينه بعد موته بأزمنة نحن ما زلنا إلى الآن نترحم على البخاري ومسلم إلى الآن من مئات السنين ونترحم عليهم جميل الأحدوثة بعد موته وصنيعه وصنيعة المال تزول بزوال صاحبه تعمل حاجة جميلة لحد تأكله تشربه كلها خلاص خرس تشربه شرب خلاص خرس إنما صناعة العلم تبقى ما تخزن الأموال وهم أحياء الواحد من أهل المال ده بمد السكتة القلبية من كتر حرص على المال وهيتهبل على بخاف من السراق ومن الحساد ومن الطامعين ومن الحاقدين ومن الحاسد ما تحسادوا الأموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر على طول العلماء حياتهم موجودة اعيانهم مفقودة الجثث دخل القبر صحيح الجسم البشري دخل القبر صحيح لكن أمثالهم في القلوب موجودة علمهم حكمتهم ديانهم هدايتهم ربما العز وجل الموجودة. نبقى نترحم عليهم وهذا أقل حقوقهم علينا والأجر يزدي عليهم بعلمنا وعملنا اللهم شرّفنا بالعلم أرجو أني أكون سخنتكم للعلم يعني أنا كان هدفي إن الأخوات تطلع من الجلف تقول إن شاء الله بإذن الله أنا خلاص سخنت وإن شاء الله بإذن الله مرة جاية هبقى قبل ما تيجيها أعدة وقبل ما نبتديها نجاهزة ومحضر الكتاب عشان أنا إن شاء الله بإذن الله تعالى لن أفوت هذه الفرصة إن أنا أتعلم وأتعلم أهم علم أبدأ بعلم العقيدة وخلاص بإذن الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله وصلى الله وسلم على سيدنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته